وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم قلوا واشربوا من رزق الله ولا تعتوا في الأرض مفسدين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 قَالَتَ اسْتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ مَا لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَمَا كَانُوا الله مِنْ اللَّهِ ذلك لهم كانوا يفرون بايات الله ويقتلون النبي نبي الحق ق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ان الذين امنوا والذين اهدوا وال لَ صَلَ وَالصَّابمَنَا مَنَ بِ اللَ وَاليَومِلَ خِرِ وَعَمْلَ صَالِحَ وَمِلَ الصَالِحَ فَلَهُمُ أَجرَهُم نَين ذَرَّم وَلَا خَوْفٌ عَلَيهِم وَلهُم يَحزَنُ وَإِذْ خَدْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 فاتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهدين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها دقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فَفَعَلُوهُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالُوا دَعْ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ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 إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا لا نجئت من الحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإن قتلتم نفسا فادارأتم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 مِنْ آلَ مَا يَهبطُ مِن خَشْيَةِ اللَّهِ وَلَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ ثم يحرفونه من بعد ما عطلوه وهم يعلمون